أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود Qutină أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا اللهه العزيزٍ الحم الذي نَهُ الكُ السَّمواتِ والأَ واللهَّ عَ كلُ شيءَ شَه إِ الذي نَ فَتَنُ المُؤمننينَ وَمُؤمِناتِ ثمَُّ لَ يتُوب مَن لَّمْ يَتُبْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تحتها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 him